إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحزمونه عاما ليواطئوا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني سنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه بِذ يَقولُول لِصَاحِ بِهلَ تَحْزًَا إ اللهَّهَ معَعَنَا فَأَنزَل اللهَّهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَجَّدَهُ بِجنود لن تَرَوهَا وَجَعل وَجَلَكَ لِمَتََّذينَ كَفَر السُّفْل وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم